بالله لو زرت بيت الله آتقاتي أو مسجد الشاهد أطرافه مزعاد وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاد مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومولاه أيها الإخوة المسلمون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ننتقل بكم إلى مكة مع الفجر الجديد مع الأيام الأولى من مبعثه صلى الله عليه وسلم أيام المشقة أيام الصعوبة أيام الكرب أيام الخطب الشديد أيام المصابرة والمجاهده والمجالده من الرسول عليه الصلاة والسلام أيام المعاناة الأولى يوم واجهة صلى الله عليه وسلم الدنيا وقد تحزبت كل الدنيا ضد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لكنه وقف وحيدا معه الله حتى انتصر وحتى على الله كلمة ونصر دينه الآن نقف مع مشهد بعدما قرأ صلى الله عليه وسلم صورة فصلت على الوئيد المغيرة كما سبك معنا وقد أرسله كفار قريس ليفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم يظنون أن الرسول الله عليه وسلم يعني أتى بمشروع يقبل المحاورة يعني المفاوضة والتنازل ودوا لو تدهنوا فيدهنون يتمنون يعني تترك شيء وأنك تلايل لهم وتتخلى وتتنازل عن بعض المبادر المبا يعني المبادر التي عندك وهم يتنازلون أيضا ولكن هيهات أن الرسول الله عليه وسلم دعوته لا تقبل التنازل أنه جاء بحق يصدع الصخر جاء بحق يفرق الحجر جاء بحق يفصل بين اللبن والماء جاء بجزم عليه الصلاة والسلام جاء بنور من عند الواحد الأحد فهنا يعود الوليد المغيرة أبو خالد أبو العشرة أبو الثروة الوجيه عند القفار يعود إلى قومه بعدما جلس الجلسة ولم يقرأ عليه الصلاة والسلام طبعا من كتبه صلاة والسلام فهو لم يؤلف كتابه صلاة والسلام وليس عنده أفكار غير الشريعة التي بعث بها صلاة والسلام فسيد الخلق عليه الصلاة والسلام ليس فيلسوفا رفع الله عن ذلك وصانه ولا مفكرا ولا مجرد مثقف ولا بشاعر إنما هو رسول من عند الواحد الأحد جائد وحي من عند الله يتل القرآن على الأمة ويعلم القرآن الأمة السريعة فلما قرأ عليه صلى الله عليه وسلم سورة فصلت وطبعا الوليد مغير عربي يحظر أسواق العرب ويجيد يعني صنع اللفظ ويتذوق الجماليات البيانية في الخطاب ويعرف مدلول العبارات ويعرف يعني الإشارات الفصيحة والبليغة في اللفظ يعني بدهه صراحة انشده انذهل من هذا الكلام الذي سمعه لم يسمع بكلام من قبل مثل هذا الكلام إلى درجة أنه تأثر لما سمع شورة فصلة وقام على ركبه ووضع يده على فم الرسول الله عليه وسلم الا يواصل الاخذلا لانه اخذها فز اخذ يعني كصفه القران كصفا لسفه ونسفا اخذ يرتج فوضع يده وعلى فم الرسول الله عليه وسلم قال اسلك بالله وبالرحم يعني اللي بين مثلك بالله بيننا من الرحم والقرابه النفس يعني سكت انتهى يعني خوفتني يعني وصل للكلام يعني غايته ونهايته فشكت على الصلاه والسلام الحقيقه أنه يعني اندهش الرجل والذهل وعاد إلى قومه عاد وهم ينتظرون وإذا وجهه أسود تغير فيقول أبو جهل لقد رجع أبو المغيرة إليكم هو المغيرة إليكم بوجه غير الوجه الذي ذهب يقول والله الرجل تأثر بالكلام إنه, أنه تغير موقفه فلما وصل إليهم قالوا ما وراءك ماذا أخبرنا قال سمعت عرفت الكهانة رفثها ونفثها ليس بكهانة يقول هذا الوحي الذي عند رسول الله ما هو كهانة أنا أصدقهم القول يعني من رجل مجرب ومعارف وحصيف ومحنك والآن أصدقكم القول ليس بكهانة وسمعت عرفت السحر نفذه ورفع أيضا ليس بسحر وعرفت الشعر هجزه ورجزه ليس بشعر قالوا كيف هو قال إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه مغذق وإن عليه مورك وإنه يعلو ولا علعلي في كلام طويل فراظبوا من هذه لأنه شهادة من عدو شهادة صادقة في مدح في القرآن ومن عدو ومن محارب فخافوا أن يستمر هو او أن يعتلق الدير الجديد وهو رجل له ثقل وله مكانته الاجتماعية من أعيانهم ومن رؤسائهم فأقسموا له يا أبا المغيرة لا تفارق مجلسنا حتى تقول كلاما يؤثر عنك في القرآن تقضح فيه وإلا فليس لنا بك يعني صلة ولا علاقة وهدمنا من هدمك حرام ودمنا من دمك حرام يعني مفاصلة قطيعه وهجر فآثر الدنيا عدو الله عدو الله أثر الدنيا وآثر الجاه وترك الحق وقد شهد شهادة الحق لكن رجع في كلامه رجع بالزوع والبهتان رجع فهنا أثر خطاب لأنه يقول عني بعدما بسر بوجه طبعا بسر بجبين وعبس بوجه وجمع نفسه وعصر عصابه وعصر ذهنه وتكلف وفكر وناظر في السف قليلا وأتى بكذبة كبيرة قال قلوا عني سحر مؤثر انقلوا عني سحر مؤثر دعونا نجتمع على كلمة لا تختلفون واحد يقول شاعر والثاني يقول ترى هو كاهم والثالث يقول هو ساحر لا قلوا سحر مؤثر قلوا ترى الكلام هذا السحر انقلوا عني زوروا بهتام هذه أكذب شهادة في التاريخ يقولها الوليد من مغيرة فلما وصل هذا الكلام تولى الآن الله سبحانه وتعالى الرد عليه فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا لم يسمي كما سبق مانا إهمالا وإغفالا وتجاهلا ذرني ومن خلقت وحيدا اتركني أنا وهذا الإنسان ولله المثل الأعلى لو أن ملكا وزعيما قال لأحد رعية لرعية ترقوني أنا وفلام وكان مغضبا عليه معنى أصف في الحساب معه فكيف بملك الملوك وكيف بالواحد لحد جل في علاه وكيف بالواحد القهار يقول لإنسان ما هو إلا ذرة إلا حسرة إنسان بصير في مقاومة الواحد يقول ذرني ومن خلقته وحيد يقول اتركني أنا وهذا الرجل الذي قدح في الشريعة وقدح في القرآن وافتر على الله وحارب الحق وكذب بالرسال اتركني, اتركني, اتركني أنا وياه سوف أعاقبه عقوبة يعلم حالها يعلم حالها هو قال اذرني ومن خرجت وحيدا اصلا هو اتى وحيدا ليه لم يكن عنده ابناء ولم يكن عنده جاه ولا اموال الله الذي اعطاه الله الذي رزقه الذريه الله الذي وهبه المال الله الذي اسدى له المكانه الله الذي انعم عليه بالنعيم هذا رد الاحسان هذا الاعتراف بالجميل الان بعدما ما خلقه الله من العدم وعوجه وصوره واعطاه ووهبه وأسدعي له معروفا الآن يصبح عدو يقدح في الرسالة يقول إن القرآن سحر المؤثر من وستحر هذا الذي أتى بالقرآن أخبرونا منين فين كان يعيش وكيف ألف هذا الكتاب المعجز الذي أخبر باخبار الماضي واخبار اللاحق واخبار العالم العلوي والعالم السفلي والملائكة والشياطين والأنبياء و اخبار الحدائق الغناء والممالك والشعوب والاداب والاخلاق والسلوك والاحكام والفتيه كل دقائق الحياة اخبرونا في جمال في اثر في في تناسق عجيب لم يسمع بمثله نحن يعني عايشنا البيان وتذوقنا مثل غيرنا الحرف وتذوقنا أنا كغيري نقرأ روايات ونقرأ دوين ونقرأ قصص ولكن إذا وصلنا القرآن كأنه ما قال كان شاعر قصيدة ولا سمعنا برواية ولا قرأنا كتابا ولا أعجبنا مقامة ولا تلذذنا بإلياذة إذا قرأنا هذا القرآن انتهى هذا كلام البشر أصلا يعني يقف, يعني يقف متهافثا كلام البشر عند كلام الواحد الأحد فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان ويخاطب رسوله ذرني ومن خلقته وحيدا أصلا كان صفره وأتى واحد قال سبحانه وحيدا وجعلت له مالا مندودا فلما خلقت أنا الذي رزقه المال الله الذي أعطى المال والمال هذا هو جمال للإنسان المال في الحقيقة قوة فالله يعني أخلقه من العدم ثم أعطاه مالا فأصبح غنيا فكان هذا بالنهاية أنه كفر بالرسالة وحارب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام فعندما فمن هذا حقه فمن هذا حاله فحقه أن يكبت وأن يخزع وأن يضحر قاتله الله قال واجعلت له مالا مندودا جعلت له مالا عريضا كثيرا قل هذا المال يقول أبو الطيب المتنبي فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ومال في الدنيا لمن قل مجده فدبره تدبير الذي المال زنده إذا قاتل من الأحداء والمجد يفده فلا ينحل في المجد مالك كله فينحل مجد كان بالمال عقده في قصيدة طويلة المقصود أن المال هو السلاح على الأعداء وأن المال بهاء وأن المال متاع إلى خل موظف التوظيف الصحيح لكن إذا أصبح هذا المال محاربة للحق وأصبح يعني طريق للرذيلة وأصبح صاحبه بخيلا وأصبح تحول إلى عبد للثروة فلا فلاحي الله هذا المال وبؤس به قبح عليه وعلى إذا لم يشرف صاحبه اذا المال مشد صاحبه بدله الحسن في يجود ويصل الرحم ويكرم الضيف ويعين على نوايب الحق ويبذل في سبيل الله فالا هذا المال هذا مال الوليد المغيرة هذا المال الذي عبده الوليد المغيرة اسمه الوليد المغيره مغيره عبد المال عبد الثروه عبد الدرهم والدينار قال وجعلت له مالا ممدوده كان من اغنياء مكه على الاطلاق حتى يقول كان يكسر الذهب بالفوس يكسره بالسبائك ويذهب إلى اليمن وإلى الشام وعنده تجارات وعنده غلمان وعنده مواسم ودواب كثيرة ومدخرات فلكنه قاتله الله لما أتى هذا الفجر الجديد وعتى النور مع محمد صلى الله عليه وسلم صار حربا وسار عدوا وقال كلمة جائرة وشهد شهادة الزور ووقع قاتله الله شهادة باطلة ضد القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا أنا يقول منحه الله سبحانه وتعالى منحه بنين يعني رزقه ذرية ترى البني يعني البنونة تمال وزينة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت فتنة لكن هم قرة, الحياة إذا قرة العين في الحياة إذا الله فالله سبحانه وتعالى عليه يقول البنون الذين مع خالد بن ويد من أبنائه كانوا عشر وقيل من الذي رزقه هؤلاء الله وحده سبحانه وتعالى فكان هؤلاء شهودا ما يحضر بهم النوادي إذا حضر النادي جعل خمسة على يمين وخمسة على يسال يلبسهم الاستبرق والديباج فيجعل خمسة طبعا ما يعرف التواضر ولا يعرف مسألة اللياقة الأدبية مع الناس ولا يعرف مسألة شكر النعم ولا العبودية لله يعني فاجر كافر منحرف عن منهج جلس جزر الوثن ويصلي للصنم ويعاكر الخمر ما عنده يعني مبادئ راقية الإنسان إذا انسلخ من لا إله إلا الله فهو كداب بحث يقول سبحانه وتعالى إنهم إلا كنعامين بل هم أظلوا سبيلا هذا الرجل لما رزقه الله الذرية كانوا عشرة خمسة عن يمينه خمسة عن يساره يلبسون الدباج والاستبرك ويستعرض بهم النو... كانوا بنين شهودا يحضرون معه شهودا قيل يحضرون النوادي معه لأن صراحة الأبناء إذا كانوا يعني برر وكانوا أذكياء وكانوا متفوقين كانوا عز لأبيهم حتى إذا كبر أبوهم كان عنده أبناء يحضر بهم في الموادي في المجالس وفي المجامة تجد عنده عفض تجد عنده قوة تجده مهابا فهذا كان هذا وقيل يش... يقو... ويقيل أنهم حاضرون معه لم يسافر في طلب التجارة وقد أغناهم الله بما أعطاهم فهم دا منعمين جالسين كأبناء أهل الثروات في الغالب لا تجدهم يعملون في الوظائف لأن عندهم ما يكفيهم أصلحة يصبحوا بس يجرسون مع ابيهم يتناولون الشاي ويسمعون القصص ويصبحوا مخدومين يعني بمؤسسات وبالشركات وموظفين وبطاقم من من العمال فاصبح عنده شهود فقط من فقط يلبسون ويغيرون ملابسهم ويحضرون النوادي والاحراس ويحضرون المهرجان مع بهم فالله سبحانه وتعالى يقول ما الذي اعطاه البنين هؤلاء الذين يشهدون معه في النوادي ويشهدون معه في المجامع إنه الله وحده سبحانه وتعالى يقول ومهدت له تمهيدا أي الله سبحانه وتعالى يقول وسعت له وبسطت له في النعمة والسيادة والعافية والصحة وسهلت له أسباب العيش فتجد ثروته سواء الصامت المال الصامت من الذهب من الفضة موجود وعنده من الدواب والأنعام من الأشياء الكثير والغلمان و تجد عنده من الأشياء التي هي متاع في الحياة الدنيا من الثياب من المآدب من السفري من المدخرات من المجوهرات إلى غير ذلك قالوا مهدت له تمهيدا أين شكر النعم أين شكر النعم للمنعم من الله سبحانه وتعالى هذا موقف هذا المعاند أمام الدعوة الخالدة وأمام الفجر الجديد لازال الخطاب الآن متصلا ومواصلا مع الوليد المغيرة وهو يواجه الفجر الجديد ويواجه الدعوة المحمدية الخالدة على صاحبه الصلاة والسلام والقرآن أتى لإثبات الحق ودحد الباطل وأتى القرآن في أحداث ومصاولة يعني مرة مع فئة من الناس مرة في معركة مرة في مسألة اجتماعية مرة في مسألة طلاق مسألة نكاح مسألة بيع وشراء مسألة مفاصلة مع العدو مسألة معاقدة مع محاربين مع أسرى لأن القرآن أتى في احداث عالمية كبرى في حياة رسول الله عليه وسلم فالآن نحن نواصل مع الفجر الجديد مع انسان يقف يريد أن يحجب الشمس يريد أن يعني يكفر بالحقيقة يقول وليس يقول بالطيب ولي وكيف يصحف في الاذهان شئ اذا احتاج النهار الى دنينه الان الوليد المغيره يريد يفهم ما حوله يفهم قصاق قريش والمواب صحيح ما في رساله اصلا ولم ينزل الله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وان هذا القران الذي بايدينا الذي صدع حتى الصخور لو نزل على صدعها ولو نزل على على الحجر فلقه ليس من عند الواحد الأحد وعلى أنه قل بس أن رسول الله سلم اقترح هذا الرسالة هذا قصده قاتله الله هذه يعني فكرته يعني قبحه الله على هذه الفكرة يعني المنحرفة فهنا الله يمتن عليك ممر معنا قالوا وما هدت له تميدة بسط له الله في الجاه وفي الثروة وفي البنين وفي الصحة والعافية ثم يطمعوا أن أزيد وهو لا زال يطمع لأن أصلا يعرفون هم إن الرازق هو الله سبحانه وتعالى ويعرفون إن الخالق هو الله لكن مشكلتهم أنهم لم يشهدوا أن لا يله الله مشكلتهم أن يشركون بالله معه إلها آخر المشكلة القضية الكبرى والجريمة الكبرى أنهم لم يوحدوا الله بالعبودية له سبحانه والألوهية جل في علاه وإلا فهم يعلمونه الذي خلق السماس وعظر جل في علاه وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي رزقهم لكن قاتلهم الله أشركوا في دينه سبحانه وتعالى وردوا لدعوة رسول الله عليه وسلم وكفروا باليوم الآخر فهنا قال ثم يطمعوا أن أزيد وبعد هذا الفعل الذي يفعله والمحاربة للدعوة لا زال عنده أطماع لا زال عنده إرادة وشهوة منفتحة للمال وللجاه وللثروة ويحارب الواحد لأحد كلا هذا الرأي مردود عليه وطمعه لن يحقق ومطلبه لن يتحقق بإذن الواحد الأحد فالمعطي حقيقة هو الله ومادام كفر النعمة ومادام هذا موقفه فسوف يسلب هذه النعمة وسوف يخذل هذا الذي حصل له قاتله الله إنه كان لآياتنا عنيدة الآيات آيات الله سبحانه وتعالى آيات الشرعية التي في الكتاب هو آيات الكونية فهو يعالج وانظر للفظ عنيد كان ماردا متمردا على هذا المبدأ وكان مجابها لها لم يأخذ الموقف السلبي وانسحب لا أعلن الحرب وأعلن المواجهة وقدح في الرسالة وفي الرسول عليه الصلاة والسلام وشهر سيف العداء والبغض وأخذهم كث... سمومه في... وافتراءاته يقول في القرآن سحر يثر أجل أين يكون الحق إلا في القرآن وين يكون الصدق إلا في هذا الكتاب لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حايم حارب العالم الإسلامي من 1400 سنة والجامعات والمنابر والمجامع والمساجد تعلن هذا القرآن ويشرح هذا القرآن ويفسر هذا القرآن ويأتي العجاز العلمي ويدعم هذا القرآن والفلاسفة يصدقون هذا القرآن والعلماء المتجلدون الحقيقة يؤمنون بهذا القرآن كلهم يوقع شهادة صدق لهذا الكتاب العظيم أنه من عند الله لكن هو وقف عندا أمام الآية يقول للرسول عليه السلام ليس بنبي وأنه ليس هنا يوم آخر وأنه يقولون أن هذا قضية البعض يقول حديث خرافة تني أم عمري ويقول نحن نحيا ونموت وما, وما يهلقنا إلا الدهر أصلا فقط نموت يعني نعيش مثل ما عاش الآباء ونموت مثل ما مات الآباء والأجداد ولا نبعث ولا أصلا فيما في رسالة اصلا يعني هم يعترفون الذي خلق السماس الأرض كما قلت هو الله لكن يقول الله لن يرسل رسالة أصلا للناس إنما خلقهم يكونوا يشربون وموتون هكذا هذا هي النظرية على لسان قصدهم أن الإنسان كالحيوان كالبهيمة لا بعث ولا نشور ولا رسالة ولا إصلاح ولا معتقد صحيح ولا تقويم ومعنى لا دستور ولا قانون إذن هو سريعة الغابة يريدونها قال ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيات عنيدة وجابهها افترع عليها وخالفها قاتله الله قال سبحانه سأرهقه صعودا وهي تتضمن معنى القسم فيها معنى القسم يقول قسما بعزتي وجلالي لأرهقنه صعودا يعني أركبنه كل أمر شاق انتهى التسهير الذي مهد الله له قبل انتهى هذا التسهير وانتهى التسير قسما لأركبنه كل أمر شاق وإلا بعض المفسرين قالوا إن صعود الجبل في نار جهنم لكنني ذهبت إلى الرأي المشهور أنه معناه كل أمر شاق مضني لا يسحل الله له أمر وسوف يركبه الله العنة والمشقة والعسر في كل شأن من شؤونه وهذا شأن من أعرض عن منهج الله هذا شأن من كفر حتى يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنكة فلن يجد السعادة صحيح أنه قد يسكن في القاصر وقد ينعم بالدور و... وبالحدايق الغناء وقد يصب الذهب على قدمين ولكن والله لا يجد السعادة ولا الأمن ولا السكينة ولا راحة البال ولا يجد لهذا للأبناء ولا الثمرة ل... للمال ولا الثروة يعيش مثل ما عاش الآن رموز وأصنام الظلالة تجد من جمع الأموال وغسير الأموال والربا والثروات والحرف عن منهج الله وكان عاصيا وكان متمردا وكان منحرفا وجمعت له الدنيا وصفقت له الدنيا ثم ذهب صفرا في, في, في عالم الهلاك وانتهى به الحال إذن هنا يقول سبحانه سأرهقه صعودة يعني يحمل معنى القسم يقول قسما لو كلفنه أشد التكليف ولو أرهقنه أشد الرهق وأشد التعب فيدخل من كربة في كربة ومن مشقة في مشقة ومن أزمة في أزمة وهذا سأن كل من حرف عن منهج الله وفي الآخرة أعظم المشاق وأعظم الكرب وهي جهنم بما فيها هو العياذ بالله مسكرات الموت قبل ذلك عذاب القبر أهوال الموقف على الصراط إلى نار جهنم صعودة إنها عقبات بعد عقبات إنها أزمات بعد عزمات وأشهد إن هذا الكتاب من عند الله وأشهد شهادة من قرأ لأساطين الأدب ورموز صنع الكلمة أو صنع الكلمة في الأدب الجمالي البياني في الأدب العربي أنه وقفوا مبهورين أمام هذا الحديث الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفي تنزيل من حكيم من حميد وأشهد أنه لو لم ينزل الله صلى الله عليه السورة لكفى بها بيانا وحقا ودليلا وبرهانا وأسرا وتأثيرا قويا يدل على أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى والله إن والله إن هذا الكلام فوق طاقة البشر والله لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام لا يقوله إلا ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه قال إنه فكر وقدر لا زالت المسألة لا زال الوصف لا زال المشهد مع من مع الوليد المغيرة الآن يمكن الله سبحانه وتعالى لنا الصورة حتى يعني الصوت حتى ما قال هو الكلام والصورة التي كان عليه هو يتكلم الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام العظيم المليغ المعجز المتحدى به الخالد ينقل لنا كلام الرجل ومجلس الرجل مع قومه وهو يعسل ذهنه ويفتل عصابه ويأتينا بكلمة جائرة بائرة فاجرة يقول انه سعر يؤثر قال إنه فكر وقدر فكر وقدر يقول أتى أولا يخطط لهذا الكلمة وفكر فلا ما قالها جلسوا وإياهم يتشاورون حتى يقولوا كلمة في القرآن قال فكر وقدر فأخذ يفكر بذهنه ويقدر باعتبارات كلبه حتى يختار كلمه إياهم ويقول المفسرون أن سبب فكر وقدر أنه أخذه يفكر في اختيار كلمة وأما أنه قدر فإنه شاورهم قال أيها الناس بعد ما رجع إليهم إنكم سوف تذهبون وسوف يسألكم العرب عن محمد عليه الصلاة والسلام وسوف يقول بعضكم إنه شاعر وبعضكم يقول إنه كاهن وبعض يقول إنه ساحر فتختلفون فيقول العرب ما أجمع على كلمة ويرد العرب كلام كلامكم فأجمع أمركم على رأي ونتفرك على أن يدرسي الموضوع والآن يريد في بمشورته أن يوحد أراءهم جميعا في مجلس الزور والبهتان والباطل هنا قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إما يعني فقتل كيف قدر يكون قتل يكون قبح وأهين وأخزي وعذب ولعن مثل ما قدر مثلا يوم بدأ يقدر هذا التقدير يقول هذا الكلام قتله الله وقال بعضهم فقتل كيف قدر يقول قاتل الله كيف يقول هذا الكلام كيف يجتري على هذه الشهادة الشهادة الزور كيف يبلغ به الحال والمكابرة إذا يقول هذا الكلام يعني هذا, يعني هذا القرآن العظيم الذي قرأه صلى الله عليه وسلم عن الناس ورسول الله عليه وسلم لم يكن يخبي شيء عن الأمة عليه كان يقول أن هذا القرآن من عندي الله وليس من عندي ويقول أن أعطانا من عندي قال أمان إلا رسول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إنما أنا منذر إنما عليه البلغ عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام هنا يقرأ علينا القرآن ثم يطالب الأمة سبحانه وتعالى ويتحدى الناس به أن يأتوا بعشر من مثله عشر سور أو بمثله أو بشورة من مثله فلا يستطيعون وهم الذين يملكون ناصية البيان وهم صنع الحرف وهم أهل الجمل وأهل القصائد وأهل عكاب وذي المجاج والمجنة ولكن وقفوا الله مبهوتين مشدوهين حائرين مستسلمين مهزومين كان قتل كيف قدر كيف, قتل، كيف قدر هنا يعني بالاستفهام يعني قتل كيف قد دك كيف است... يعني كيف اوصله عقله الى هذا الكلام انه ان هذا القران شح نص ثم قتل كيف قدر يعني قتل على اي طريقه قدرا قاتله الله كل طريقه اتى بها ليحارب بها القران الله يلعنه عند هذه الطريقة إن قال سحر فهو ملعون وإن قال شعر فملعون وإن قال كهانة فملعون لأنه خالف لأنه كذب لأنه افترى لأنه شهد شهد الزور قتل كيف قدر كيف قدر هنا أو, أو قال بعضهم ثم قتل كيف قدر هذا الكلام كيف تجرى عليه كما قلنا كيف يعني يعني حملته أعصابه وروحه إلى أن يفتري ويقول هذا الحديث ثم نظر هو محتمل عند أهل التفسير أن النظر نظر العين يعني مثل ما نعصر الإنسان عينه ويفكر بها ويقلب نظره وتجده إذا أراد يتأمل شيئا ويقول حقيقة ويتكلم بكلام يريد أن يدرسه مثل ما يقولون رأي الخمير أحسن من الرأي الفطير فهو ينظر في السقف وينظر في الجدران وينظر في الحضور حتى يصطاد كلمة ويقول مقولة هذا باب النظر وهذا شأن من يريد أن يعني يستعد الموقف بكلام يؤخذ ويؤثر منه وقيل نظر من باب العقل والتفكر والنظر والاعتبار أي ثم نظر أي أنه تأمل في نفسه فما أطلق الكلام من أول وهنا لكن أخذ يختار بعض المفردات مع العلم أنه شهد أن القرآن من عند الله وأنه يعلو ولا يعلو عليه لكن لما رجع إليه أخذ يفكر في كلمة حتى يكدح بها القرآن ثم نظر يعني ثم فكر وتأمل ولذلك يسمى أهل النظر يعني أهل النظر يسمونهم أهل الفلسفة وأهل النقل أهل الحديث وكيل أهل الفكه مثلا أهل أثر وأهل النظر فأهل النظر هم أهل الفكه وأهل استنباط وأهل الأثر هم أهل النقل وأهل الحديث فهو فأتى إلى باب النظر حتى أن الزمخشري يقول أن في القرآن رد على أهل النظر وعلى أهل الأثر الذين كذبوا بالقرآن إن إما أنهم نقلوا نقلوا يعني عن كلمات ضد القرآن من الديانات الأخرى فرد عليه القرآن هم أهل أثر باطل أو أنهم هم تبعوا الفلاسفة في باب النظر وباب العقل فكذبوا القرآن فرد عليهم قال فهذا لأهل النظر ولأهل الأثر لأهل المعقول ولأهل المنقول قال ثم عبس وبسر وهذا وصف له في المجلس الرجل جالس عبس بوجه كلح بوجه الكريح, الكريح يعني القبيح كلح به حتى يختار عبارة يعني عصر ذهنه واجمع عضلات وجهه في مشهد بائس ينقره القرآن لنا لكن بريشة موحية وبأثر عظيم وبإعجاز بال وبصورة يعني بليغة وهذا من التصوير الدقيق في هذا الكتاب العظيم قال ثم عبس وبسر قال بعضهم عبس بوجه وبسر بجبينه فإنه إذا قطب جبينه سمي باسرا وإذا عبس وجهه يسمى عابس وكيل عبس تغير وجهه فصار عابسا وبسر جمع عضلات الوجه من البغض من الشناعة من الوقاحة من القبح ليقول كلاما ثم عبس وبسر هذا أنا أهدي هذا الكلام لعشاق البيان ولرواد الحرف والذين يحبون يحبون الكلمة الجميلة المؤثرة أن يتمهلوا وأن يتدبروا هذا الكلام ويعيشوا في ظلاله لأن في القرآن البيان والدريل والعبرة والموعظة والمثل والشاهد لازمنا مع الوليد المغيرة وهو يكابر ينكر الشمس أن الشمس شمسا في السماء يمكن أن هذا النهار نهار يمكن أن الجبل جبل يمكن أن الرسول عليه وسلم محمد نبي من عند الواحد إلى أحد الآن هو في المجلس يتحدث وقبل ما يقول كلمته يذكر القرآن تفكيره الباعث ويذكر مشهده ويذكر صورته وينقل لنا وجهه الكبيح الكالح العبوس المتغير المشوه ينقله لنا القرآن ثم عبس وبسر تغير وجهه قطب عضلات الوجه أو أنه تغير وجهه واشتد جبينه وهو شأن المبغض الحاقد البائس المشوه ثم أدبر واستكبر أدبر عن الحق واستكبر عنه وكانوا أدبر عن سماع الهدى واستكبر عن سماع الحق ولدعان الحق ثم أدبر واستكبر وكأن مشهد الإنسان يمشي ويعطيك دبرة غير مستعد ليسمع منك أو يحاورك أو يجلس معك على طاولة المفاهمة وعلى طاولة الجدل بالتي أحسن إنما ركب رأسه بعدما سمع الحق ولم يضعي للحق قال واستكبر حمله الكبر على عدم الإدعان ومشكلة الكبر إذا وصل في قلب إنسان فإنه يعمى عن الحقيقة ويكفر بالأدلة ولا يرى البرهان أصلا و يتهم ما تنقله أنت فيصبح عبدا لنفسه وهواه وهذا الذي فعل الوليد المغيره لم استكبر الحق وإلا تيطارات نفسه يعلم أن رسول الله عليه وسلم صادق وأنه رسوله معنج الله لكنهم أصلا يرى هو أن سؤجده سوف يتعرض للوهن وسوف ينتهي مكانته الاجتماعية وسوف ينتهي شرفه لا يقر حتى نجتمع هو أبو جهل وأبو سفيان كل منهم في ليلة من الليالي سمع رسول الله عليه وسلم هو يقرأ وحده في الأيام الأولى لدعوه المحمديه فسمعوا وفي الصباح اجتمعوا قال قال بعضهم بعض ماذا سمعتم قالوا سمعنا قرانا لا يكون من من عند الله لكن ايقول العرب إن في بني هاشم نبي وليس فينا نبي لا يكون ابدا فانزل الله انهم لا يكذبون ولكن الظالمين بيت لا يحصدون ولا يعلم هو أن هذه الايهات من عند الله ولكنه حمله الكبر لأن رئاسته ستعدد وما كانت اجتمائه في زعمه قاتله الله وإلا لو اتبع الحق واهتدى بهدى الله الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام كان شرفه الله ورفع مثلما شرف أبا بكر وعمر عثمان وعلي غيرهم من أصحابه رسول الله وسلم ومن أتباع هذا الدين إلى يوم القيامة فهنا قال الآن يوقع الشهادة الكاذبة الجائرة أكذب شهادة في التاريخ ينطقها من فمه بكذب وبزور وبمهتان وبافتراء قاتله الله الآن يلفظ الكلمة التي المنتظر من التي انتظره الكفار والمشركون الآن يقول الكلمة القاسمة التي سوف تنهي حياته وتطبع على قلبه وتجعله من أعداء الله عز وجل فقال إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرٌ انتهى يعني مخض الجبل فولد فرخاً الآن بعد هذا الإعياء وبعد هذا المخاض العسير يعني عصر ذهنه وشد عصابه وعبس بوجهه وبسر بجبينه الآن يطلع أن هذه الكلمة الآثمة الآن انتظرنا منها أن يقول كلمة الحق كما قال قبل ثم رجع قاتله الله المخدول فقال الكلمة البائسة المنكرة قال إن هذا إلا سحر يؤثر يقول ترى القرآن من قلو عني أنه سحر يتعلم من, من العرب بعض العرب يتعلمون بعض فهو يرى أن الرسول الله سلم تعلم السحر من العرب أين يتعلم الرسول الله سلم منه هذا الكلام من هو السحر الذي علمه هذا لماذا ما نكتشف نحن هذا السحر الذي على زعم الوليد المغير أتى بهذا القرآن العظيم القرآن المعجز الذي فيه العقيدة والأحكام والآداب والأخلاق ثم فيه بيان بالغيبيات واخبار الجنه وأخبار النار وأخبار الملع لعلى وأخبار المغيبات وأسرار النفوس والحديث عن الأجيال وعن الممالك وعن السياسة وعن كل شأن من شؤون الحياة بحكمة وبإتقان وبخبرة جل من أنزله وتعالى لا إله إلا الله قال هذا إلا سحر يوثر هذا هذا اخر ما توصلت الي قتله الله هذا آخر ما اشتريته في المجلس هذا آخر الكذبات التي اخرجتها لنا السحر يوثر القران قاتله الله يتعلم السحر انت لماذا ما تعلمت انت من هذا السحر من هو من الذي اللي... يجاوب السحر هذا سحر يوثر الرسول صلى عليه وسلم يقرا عليك سوره فصلت وفيها الكلام عن خلق السماوات والارض السحاره ما يقولون هذا وفيها كلام عن الغيبيات وفي القرآن الكلام عن المعجزات والكلام عن رسالة وعن سبيل المؤمنين وعن أخبار عن, عن الرسالات الأولى وعن الأمم وعن مصارع الغابرين وعن نعيم الأبرار وعن عذاب الأشرار فهل السحر يقولون هذا؟ ان الساحب ينتهي يكشف عمره ان الكذاب والدجال يعني مفضوح أما رسول الله سلم فيزداد صدقا مع الأيام ويزداد وضوحا عليه الصلاة والسلام ويزداد انتصارا وفي الأخير ينتصب عليه الصلاة والسلام وفي الأخير يرتفع دينه صلى الله عليه وسلم وتكون العاقبة له وينتهي الأكذوبة لاسمه الوليد بن مغيرة والأكذوبة الأخرى أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء الأصنام والأزلام يمحقون ويسحقون وينتهون وتدروهم الريوح التاريخ ويذهبون إلى سلة المهملات وإلى الخانة المنسية فلا ذكر ولا خبر ولا أثر ولا تاريخ لهم ولا مجد ولا سيرة عطرة ولا يترحم عليهم أحد بل ينعنون ويشتمون ويكبتون وهم مدحورون مهزمون مغلوبون وللآخرة أشد عذابا وأخزى فهو في الاخير يقول إن هذا إلا سحر يؤثر القرآن ترى تعلم يقول السحر تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من سحرة إن هذا إلا قول البشر كل ليس موحي من عند الله إنه قول البشر والبشر تكلموا بهذا القران فهو ينكر أن القرآن من عند الواحد الاحد ويرى أن رسوله صلى الله عليه وسلم هو حفظ هذه السور يتلوها علينا على الناس هل القران هذا يستطيع امي مثل الرسول الله عليه وسلم لم يطروه لمكتب بالله عليكم من سمعتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ هو الذي قل كنت تسر من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا الارتاب المبطلون الرسول عليه الصلاه والسلام ما ولا قلم ولا دخل ولا جاء من أهل الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى الكتاب فحفظه في صدره وقراره على الناس وشرحه للناس وبينا وحكمه وأنشى الدولة الإسلامية عليه الصلاة والسلام فكان قائدا وكان حكيما وكان مفتيا وكان خطيبا وكان رب أسره وكان مصلحا عليه الصلاة والسلام اجتماعيا وكان يقسم الثروة ويعدل في ذلك وكان يؤدب أصحابه وكان يأغو لكنه كان أفضل العالمين جمع كل خصال الخير عليه الصلاة والسلام ولا يكون هذا إلا بتربية من عند الواحد الأحد ولأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من معجزات المقدرات فهنا يقول إن هذا إلا قول البشر هذا الكلام هو كلام للبشر ليس من عند الواحد الأحد هذا ما انتهى إليه آخر ما انتهى هذا آخر كلام الوليد هذا خمنه يقول يا كذاب هذا خمنه وقعت عليه افتري قول البشر أجل لماذا ما جيتوا مثلوا اجل ليه ما تجمع انتم وشعراء مكه وشعراء العرب في عكاظ والمجنه والمجاز ليه ما تحفتونا بمثل هذا الكتاب المعجز الخالد الذي حتى الجن الجن وقفوا مذهولين قبل ما نسمعنا قران عجب الجن هم جن مو بعرب الجن ليس انس الجن وقفوا مذهولين وقفوا مشدوهين إنا سمعنا قرآنا عجبا والله سمعنا شيء مذهل والله سمعنا شيء مدهش سمعنا شيء محير سمعنا شيء يوقف شعر الراس حتى في صورة الجنة سوف تمر معنا فيها من البيان الخلاب الآسر وعنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وان كنا قبل الرساله يعني قبل الوحي قبل الفجر الجديد وان كنا نقعد منها مقاعد للسماء يقول قبل يوم اللخبطات يوم لما الدنيا فوضى قبل يوم كانت مثل المسرح لعبه كنا نطلع وندور نسمع اخبار ونعلم الناس ساكين نعلم الكهنه ونعلم السحره اما الان لا وان لما استل السماء فوجدنا حرسا شديدا وشوب بعد الفجر الجديد بعد الرساله وان كنا قبل نقعد منها مقاعد للسماء نستمع وندور كلام فما فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدة يقول أنت الموضوع الآن أصبح محفوظ السماء أصبح مقيد كل شيء أصبح هناك حراسة أصبح هناك جنود وعسكر يحفظون السماء وملائكة وأصبح هناك شهب تحرق الباغين والأفاقين والكذابين والسحرة والكهنة هذا هذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى أقول إن كانت العرب صادقة يعني أوثان العرب هؤلاء الأسلام الجاهلين أن هذا قول البشر ليه ما اجتمعوا في عكاب وذي المجنة وذي المجاز وفي أسواكهم وأخرجوا لنا ونسورة واحدة مثل القرآن أو ثلاث سور أو عشر سور أو أتوا بآيات مثل القرآن لكن جلسوا مبهوتين حتى ما استطاعوا أسلام لا, لا نعلم أحدا منهم قال كلاما وقال عندي مثل هذا الكلام الا خزعبلات مثل ما قال مشيل مثل كذاب لما سمع الذاريات ذروه فالحاملات ورد وكرا في الجاريات يسرا قال فالطاحنات صحنا فالخابزات خف العجينات عجن فالخابزات خبزة قال عمر بن العاص هذا وحي تقول انه وحي قادئ مثل وحي صاحبكم يعني مثل القران قال عمرو بن العاص وذاك الوقت زلزال قبل سنه قال والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب يقول يا كذاب يا دجال والله انك تعلم انا إني أعلم أنك كاذب هذا الكلام يعني يتحدث به للناس هذا الكلام المعجز انا يخبرني أحد طلبة العلم الأدباء ان أحد الساسة العظماء في العالم في العالم الغربي ولهم مذكرات يقولني ما أسمي الأسماء يقول أراد أن يلقي خطابا عالميا في عيد ثورتهم أو عيد التحليل البلاد أو ما يسمى بليوم الوطني فقال لأحد مستشاريه من العرب نريد كلمة من كتابكم المقدس يعني مثل عندما القرآن مثل كتاب المقدس والإنجيل والتوراة يعني تملئ الزمان والمكان أو أريد كلاما يعني بغض النظر فقال له الصحف العربي أنا عندي كلمة في القرآن عندما تملئ الزمان ومثلا بدأ بها في الخطاب قلعطني إياها فأعطاه اقتربت الساعة وانشك القمر اقتربت الساعة وانشك القمر وياتي هذا الصنم الوثن الغبي الأحمق الذي يسمى الوليدهم غيره يقول إن هذا إلا قول بشر ما هو الجواب من الله سأصليه سقر الجزاء ان هذا الكاذب والمفتري على الله سبحانه وتعالى جزاءه أن يصليها الله سكر مثل جراجع على الناق يصليه صلي صلي بالجنب والظهر يصليه صليا سبحانه وتعالى مثل اللحم على السفوت ما له يعني الذي غير نعمة الله وبدى النعمة الله وكفر بآية الله إلا أن يصل على النار إن الله سبحانه وتعالى لم يتهدد هذا الرجل بعذاب الدنيا لأن عمر الدنيا قصير أصلا يعني كم الدنيا حتى لو سجن الإنسان سجن مؤبد كم عمر الإنسان لأن سجن الإنسان سجن مؤبد وحيانا ما يأخذ إلا سنوات معددة ويموت لأن عمره قد انتهى وبعضهم في بعض المحاكمة محكمة غربية حكمت على إنسان له قضايا كثيرة بمئة وسبعين عاما سجن عليه وهو كبير يعني في الستين او في السبعين مئة وسبعين سنة سجن مؤبد كم يعيش يعني فهنا الله لم يتهدده بشيء من الدنيا حتى عذابه ترى قليل يعني لا تجعل معذاب مع الله عذاب لا تجعل إن, أن السجن عذاب بالنسبة لعذاب الله الله لا يعذب عذابه واحد ولا يثق وثاقه واحد عذب الله من عذابه جل في علاه ولا بالله من غضبه فالله بهذا الحسم والجزم انظر يخي الصحاقات الكهرباء يسمى عند بعض البان الدم على طريقة القرآن الدم على طريقة القرآن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون قال سأصليه سقر الصري الشوي على جنبه وظهري أو على كل جهة من جهاته سأصليه سقر مثل ما تصلى الجرادة على النار سقر من اسماء النار أعوذ بالله من النار وهذا أي من من يعني خالف الفطرة ورفض الحق والبيان واعترض على البرهان والدليل وأنكر شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا بعد الحق إلا الظلال ماذا بعد الدليل والبرهان والنور إلا الظلمة والغي والخسار والتبار فهم يقول سبحانه ما أدرك ما سكر قل انتم لا تعلقون سكر انتم ما دريتم سكر انتم ما أتاكم أخبار سكر سكر هذه نار الله عوض الله من ناره هذا هو مكان التعذيب المؤبد لأعداء الله هذه الدار التي تسمى سكر هي مقر كل مجرم وكل منحرف وكل ظالم لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هذه سكر فوق الوصف فما أدرك ما سكر قل انتم أصلا لم يسمع العرب ولا ولا الفرس ولا البربر بل بسكر سكر فوق الوصف سكر لا يعرف سكر إلا من خلقها جل في علاش الواحد الأحد لا إله إله قال وما أدرك ما سكر إذا قال وما أدرك فسوف يخبره وإذا قال وما يدريك لن يخبره هذا في منهج القرآن لكن هنا يقول ما أدرك ما سكر أتى الخبر عنها قال لا تبقي ولا تبر لا تترك للإنسان في جسمه شيء لا تبقي له قيل لا تبقي له عافية ولا تذر له من جسم شيئا وقيل لا تبقي مما قدم شيئا ولا ممن أخر لا تبقي ولا تذر قال ولا تبقي مما دخل, في مما دخل فيه شيئا ولا تسرق لهم أثرا أبدا لا تبقي ولا تذر تأتي على على الجسم على الفؤاد عذن الله من النار لوحة للبشر فهي تلوح أي تأخذهم ويسرقهم تخرج عليهم كالعنق وتحرقهم نعوذ بالله منها هذا آخر مشهد مع الوليد المغير الذي عرض الفجر الجديد أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا من النار وأن يوفقنا لاتباع سيدي ولد آدم النبي المختار صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن نحشرنا في زمرته وأن يوفقنا لاتباع سنته سبحان رب رب عزتي عما ينصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء بالله لو زرت بيت الله يا تقاتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤاد تجد أطرافه مذعا وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بطري يرتد بعد العمى نور الإرشاد مجنحت در بنا حاضر الاقوام در بنا حاضر الاقوام والباديه